بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم السلام عليكم التعارض بين الخبرين بعدما أكملنا البحث عن مباحث الألفاء يعني لفظ الامر يدل على أي شيء لفظ النهي على أي شيء يدون المفاهيم على أي شيء تدون العام والخاص ما هي دلالتهما المطلق والمقيد ما هي دلالتهما بعد أن انتهينا من ذلك يأتي البحث الآخر المسمى بالتعارض بين الخبر يفعل فقيد أحيانا يرى خبرا واحدا حجة فيعمل بالخبر وفق ما قرعناه من شروح يشوف المعنى الظاهر لهذا الخبر ولهذه الروايه الشريفه الامر مثلا ظاهر في الوجود يفتي بالوجود احيانا هناك روايات متضاربه روايات شنو متضاربه ليش هذه الروايات المتضاربه ما هي فلسفة التضارب في الروايات لها فلسفتها الخاصه الان مو بحثنا في فلسفه التبارك بالروايه ربما كانت ظروف تقيه فالامام كان يضطر لبيان المساله بشكل ثم يبين المساله بشكل اخر هذه لتقيه وما اشتهى فتلاحظون ان بعض الروايات تخالف البعض تعارض البعض يعني مثلا بالنسبه الى صلاه الجمعه كمثال رواية تقول بان صلاه الجمعه واجب هذه الرواية لو كنا وهذه الروايه والروايه كانت صحيحه السند وتامه الدلاله كان الفقيه يفتي بالوجوب لكن هناك فئه اخرى من الروايات تقول بأن صلاه الجمعة مستحدة وصار تضارب بين الروايتين وهناك فئة أخرى من الروايات تقول بأن خلاة الجمعة محرنة لاحظ الاختلاف الفقيه ماذا عليه عندما يرى رواية ورواية ورواية, ورواية وكل رواية سخالف الاخر العمليه تصبح صعبه عليه ان يدقق ويرى ما هو تكليفه الشرعي ولذلك قسم من الفقراء او ان تكليفهم الشرعي هو الفتوى بالوجوب فتحت بان صلاه الجمعه واجبت فتتوى بالوجوب التعميمي أو الوجوب التحريمي الوجوب التعيني يعني شنو يعني واجب الصلاة صلاة الجمعة ما يصير يصلي صلاة الظهر. أنت من كلامه. لا. يعني المكلفون كلام رأيكم. المكلفون لا يجزيه الا صلاة الجمعة. هؤلاء خص باسم آخر من الفقهاء أستوب بالوجوب التخييري الوجوب التخييري يعني المكلف في عهد غيبة مولانا الإمام القدجة مخير في أن يصلي صلاة الجمعة بشروطها فيكفيه عن الظهر عن الظهر. أو يصلي صلاة الظهر فمو حاجة إلى فلاك الجمعات اجتمها بالواجب التخييري اللي رأي السيد المرجل السيد فادح الشيرادي الواجب التخيري في هذا السماء هذا هو الرأي الثاني أكل رأي أنه لا صلاة الجمعة شنو مستحبتهم وهناك رأي بهذا الرأي الأخير أصول قليل أكتوا بالفرم هذا يسمى بالتضارب في الروايات التعارب في الروايات رواية تقول بالوجوب ورواية تقول بالفرم مثلاً التعارض بين الخبرين التعارض بين الخبرين يعني شنو يعني خبر يقول بالوجوب وخبر آخر يقول بالفرمة مثلا تعارض تعارض يعني تضاد هذا يعارض الآخر وذاك يعارض الأول بين الخبرين يعني بين الحديثين يدور موضوع التعارض بين الخبرين هذا الموضوع اللي الآن نريد نبحث عنه حول أي شيء يدور يدور موضوع التعارض بين الخبرين حول دراسة القواعد أتصور هنا الهاء مدرسة فيه حول دراسة القواعد التي وضعت لرفع التعارض الذي يقع بين الأحاديث نحن في هذا البحث نريد أن نبين سلك القواعد التي ترفع التعارض بين شنو الأحاديث التعارض الموجود ترفعه وتبين لنا الحكم الصحيح إذن يدور موضوع التعارض بين الخبرين حول دراسة القواعد السلام عليكم يعني ندرس تلك القواعد والأصول التي وضعت وضعت من قبل العلماء واستلهمت من الروايات الشريفة مو فقط العلماء وضعوها وإنما جاء الراوي الى الإمام الصادق عليه السلام وقال يا ابن رسول الله يأتينا خبر بكذا وخبر آخر يخالفه <تصفيق> فماذا نعمل؟ رأيت شنو؟ فإذا القواعد التي وضعت وضعت من قبل المعصومين عليهم السلام والعلماء نبينها العلماء لرفع التعارض حتى يرفع هذا التعارض والتخالف الذي يقع بين الأحاديث التعارض التي وقعت بين الأحاديث ليش؟ حتى نصل إلى الحكم الشرعي مو ايشي؟ لأن إذا بقيت تعارف لا يمكننا الوصول إلى الحكم الشرعي وذلك لأجل الأخذ بما يعني بحديث ينهي يعني يصلنا يوصلنا ينهي يعني يوصلنا إلى معرفة الحكم الشرعي وذلك. لاجل الاخذ بما بما يعني بقاعده باقلن بشيء ينهي ينهي يعني يوصلنا الى معرفه الحكم الشرعي حتى نعرف حتى نعرف الحكم الشرعي اذا التعارض بين الخبرين خبر يقول بالوجوب وخبر اخر يقول بالشنو بالحرمه ماذا نعمل علينا ان ندرس تلك القواعد التي تحل هذه المشكله يعني ترفع التعارض وتوصلنا الى الحكم الشرعي زين قواعد التعارض على قسمين اما ترجح احد الخبرين طبعا الخبرين من باب المثال ربما اخبار يعني اكثر من اثنين ثلاثة او 4 لكن اقل شيء ان يكون هناك شنو خبران لان ليس التعارض الشيء مع نفسه خبر واحد هو ايش تعارض الشيء مع غيره اذا قواعد التعارض تنهينا اما الى رفع اليد عن خبر والتمسك بالاخر يعني الخبران المتعارضان نرى بأن أحدهما أقوى أحدهما أظهر أحدهما ارجح فنتمسك بالأقوى نتمسك بالأرجح مثلا هذا راويه أعدال فنتمسك بخبره أو أن هذه الروايه قد عمل على وفقها العلماء المشهور بين العلماء هذا يكون تأكيد للخبر أو أن هذه الرواية تخالف روايات العامة فنعمل بهذه الرواية ليش لأن الرواية الأخرى محتملة تكون للتقيه التي وافقت العامة هذه مرجحات ترجح أحد الخبرين فعندما ترجح أحد الخبرين نعمل بهذا الخبر المرجح أحياناً القاعدة تقتضي إثقاط الخبرين عن الحجية يعني شنو؟ يعني شما بحثنا؟ ما عرفنا أن هذا الخبر هو الأرجح أم هذا الخبر هو الأرجح؟ ان ذلك يتعارضان يتفاقطان ونأتي إلى دليل آخر أو نتخير بينهما إما نتخير بينهما إما النص. نقط الخبرين ونتمسك بدليل ثالث الدليل الثالث ربما يكون أصل عمل ربما يكون مثلا أصالة الاحتيار ربما يكون مثلا أخور ربما شنو أصالة البراء مثلا هناك روايات بأن البت شرط أن تستأذن أباها في الزواجها البت إذا أرادت أن تتزوج سلام عليكم هل يشترط إذن أبيها أم لا يستمر. روايات تقول نعم إذن الابي شرط. روايات تقول لا إذن الابي ليس بشرط. ماذا نعمل؟ جنابكم فقيه إجا المستفكي يريد أن يستفكي يريد أن يأخذ الفتوى منكم روايه تقول بلزوم الابن ابن الاب يعني رواية تقول بعدم لزوم الابن. لزوم ابن الاب. علينا ان نطبق قواعد التعارض ما بين الخبرين هذه القواعد على قسمين اما ان ترجح احد الخبرين على الاخر مثلا رجحنا ان الابن شرط فنفكي بان الابن شنو شرط او لم نرجح بين الخبرين لم نرجح بين الخبرين شفنا هذه رواية معتبرة وهذه رواية معتبرة وماكو ترجح بينهما فهنا يأتي الدور الى الدليل الاخر الدليل الاخر ربما يكون الاحتياط فلذلك ترى ان قسما من الفقائفة الاحوط وجوهن الاحوط وجوهن شنو؟ يعني لا تمسكنا بروايات الاذن ولا تمسكنا بروايات عدم اشتراط الاذن هذا معنى الاحوط الاحوط يعني, يعني ما عندي فتوى الاحوط يعني انا لم افهم المساله لم يمكنني ان افتي لا بالإذن ولا بشنو بعدم الإذن فلذلك الفقيه يقول الاحوط الاحوط انا شنو تمسكت بدليل الصيام وقد اخذ دليلين يعني لا اخذ بدليل الإذن ولا اخذ بدليل عدم الإذن وإنما أخذ بالأصل إذن لاحظوا وذلك وذلك يعني ليش نعمل قواعد التعارض؟ السلام عليكم لماذا ندرس قواعد التعارض حتى نرفع التعارض حتى نصل إلى الحكم الشرعي؟ وذلك لأجل أخذ بما يعني بشيء ينهي يعني يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي يعني إلى استنباط الحكم الشرعي كيف يكون هذا الحكم الشرعي إما على ضوء أحد الخبرين المتعارضين يعني النفتي مثلا لزوم الإذن فيصير على ضوء أحد الخبرين إذا رجح على الآخر إذا رجح على الآخر يعني شنو؟ يعني إذا هذا الخبر كان راجحا على الخبر الآخر سنأخذ ذو الراجح وإما بطرح الخبرين بطرح الخبرين يعني لا نأخذ بهذا الخبر ولا نأخذ بذاك الخبر مو مثلا تنقيصا بالروايات لا لأن ما قدر هذه رواية حجة وتلك أيضا رواية حجة فكيف نعمل نتردد فنطرح الخبرين نطرح الخبرين يعني شنو يعني لا نعمل ولا نفتي وفق أحدهما أبدا لا هذه ولا هذه والرجوع إلى دليل ثالث خبر ثالث خبر مو معلوم يكون خبر ثالث ربما يكون أصل أو هو الأصل على أقسام احتياط مرائع تصحاب تخيير والرجوع إلى دليل ثالث شوفوا ما قال خبر ثالث دليل ثالث شنو في أصل الاحتياط في أصل البراءة مثلا غيرهما غيرهما يعني غير الخبرين فقط تركنا الخبرين تركنا للخبرين من باب إرجاع علمهما إلى منه؟ إلى أهلهما إرجاع الرواية إلى المقصود مو من باب إنه هلأ هذه الرواية وتركناها مو من هالباب، من باب إحنا ترددنا الإشكال صار فينا اللي ما قدرنا نرجح مو الاشكال في الرواية ركشنا النقص من الفاعل مو من القابل هكذا، والرجوع إلى دليل ثالث غيرهما كما سيأتي التفصيل في ذلك. تعريف التعارض ما هو التعارض بين الخبرين؟ يعني شنو التعارض بين الخبرين؟ التعارض بين الخبرين اصلاح آخر إلى التكاذب بين الخبرين. شنو التكاذب بين الخبرين؟ يعني هذا الخبر يقول شيئا والخبر الآخر يقول شيئا آخر كأن ما يكذبه كأن ما شنو يكذبه يكذبه يعني لا يتوافق معه هذا التعبير ربما غير جميل بس المقصود بل المقصود بي يعني يخالفه اذا لاحظوا التعارض بين الخبرين هو التكاذب بين الخبرين التكاذب كتب أي التخالف يعني هذا يخالف ذا وذاك يخالف هذا يعني شنو يعني كانما هذا الخبر يبطل الخبر الاخر يقول هذا هو الخبر والحكم الذي صادر عن المعصوم يعني شوفوا في مثال اخر هناك روايات تقول بان اهل الكتاب حكمهم حكم الطهاره يعني موناجسين طاهرين وهناك روايات تقول بأن حكم أهل الكتاب حكم النجاس روايات هنا وروايات هناك هذه الروايات تكذب الروايات الأخرى يعني شهنت تكذب أن تقول بأن الروايات الأخرى غير صحيحة ولذلك اختلف العلماء قسم قال بأن أهل الكتاب نجس وقسم قال بأن أهل الكتاب شنو لا في حكم الطهارة هكذا لاحظوا يقصدوا بالتكاذب بين الخبرين ما المقصود هو أن كل من الخبرين إذا توفر على جميع شروط ومقدمات ومقومات الحجية إذا كل خبر اتوفر فيه جميع شروط الحجية معناه شنو يصير أن الخبر الآخر باطله والروايات المتعارضة لازم كلها تكون حجة شوفوا مثلا بين رواية موجودة في الكافيش الشريف أو في وسائل الشيعة مثلا ورواية موجودة في البخاري أكو تعارض؟ ماكو ما تعارض إن هذا اللي في كتابنا حجة وذاك ليس حجة هرأتوا إشنون؟ التعارض دائما يصير بين خبرين كليهما حجة كليهما توفرت فيهما شروط الحجيه لاحظوا ان كل من الخبرين اذا توفر على جميع شروط ومقومات الحجيه توفر ان اشتمل اذا اشتمل على جميع شروط الحجيه ومقومات الحجيه مقومات الحجيه يعني ما تكون الحجيه قائمه عليه قوام الحجيه يعني أساس الحجية يعني شروط الحجية هذا تعبير آخر يبطل الخبر الآخر كأنما يبطل الخبر الآخر يقول الخبر الآخر غير صادر عن المعصوم أو المعصوم لم يرد الحكم فيه وإنما كان الحكم تقية النثلا ويكذبه يعني يخدش في نسبة الخبر إلى المعصوم يخدش في نسبة الخبر إلى المعصوم أو في نسبة الدلالة ربما يكون الخبر صادر لكن الدلالة شنو غير مقصودة نقول نقول إن من الخبرين على الثاني لأن يتعارض معه الخبر الأول يقول أهل الكتاب أهل الكتاب طاهرون والخبر الآخر يقول أهل الكتاب نجسون الحكم الشرعي يقير سؤال هل يمكن للحكم الشرعي المكتوب في اللوحة المحفوظ أن يكون اثنين لا فانما الحكم واحد صحيح هذا بالفعل روايات طهارة أهل الكتاب وروايات روايات يعني اهل الكتاب يكونوا في حكم النجس ايضا روايات تقول بالطاهره وروايات تقول بالنجاس فيصير اثنين يعني كلا الروايتين تكونان صحيحان صحيحين يمكن ذلك يمكن ولا يمكن ولا هو فقط التجي يثبت بالجيش يعني اثنين هما مرويان عن جراره مثلا هو هذا اللي لازم ندرسها التعارض بين الخبرين إذا كان مثلا خبر لفاسق وخبر لعادل هذا ليس متعارضاً الخبرين الخبران روا أن عادلين هكذا هذا اللي يصير تعارض والروايات الموجودة بأيدينا فيها روايات صحيحة ومتعارضه روايات صحيحة ومتعارض فمجرد كون الخبر صحيحا لا يكفي لازم الإنسان ينظر هل هناك رواية أخرى تعارضه أم لا إذن لازم شروط الحجية تتوفر حتى أن أحد الخبرين يبطل الآخر ويكذب الآخر عند ذلك يقع التعارض لتوضيح أكثر شروطه يعني شروط التعارض بين الخبرين هنا المصنف يأتي ويبين جميع الشروط منها الحجية شروطه يعني شروط التعارض بين الخبرين إن أهم الشروط التي متى توفرت توفرت يعني حصلت في كل من الخبرين شوفوا احنا توفرت في المصنف المقطع الأول فاسترنا بإجتمل لأن ما بعد إجا كلمة على هنا توفر ما بعده جاء كلمة شنو فيه فلذلك المعنى يتغير إن أهم الشروط التي متى توفرت حصلت في كل من الخبرين تحقق التعارض بينهما يعني بين الخبرين هي هذه الشروط يلزم أن تتوفى أولا أن يكون كل واحد من الخبرين متوفرا يعني مشتملاً على شرائح الحجية ليش؟ لأن إذا أحد الخبرين غير حجة لا يعارض الحج. أصلاً مو من باب التعارض. هذا. خبر حجة نستمد المسألة منه، نحكم وفقه، نعتمد عليه، وخبر غير حجة ما نعتمد. شنو؟ يعني مثلا أفرضوا رواية منخولة في كتب أبناء العام ما لها في الجيال أبدا ولذلك لا نتمسك بهذا الخبر. ويسي سعر ويسي سعر أبدا أكو بين روايات فضل أمير المؤمنين والروايات التي اخترعوها في فضل مثلا بعض أعداء عليهم أكتعروا أبدا ويسي شنو؟ راويهم ثقة يعني راويهم مو عادل لكن ثقة إذا صار ثقة والرواية معتبرة يصير تعارض إذا كان ثقة ثقة يعني لا يكفي ولكنه غير عادل ذكرنا سابقا على أقصى يصير تعارض يصير تعارض يصير تعارض أحيانا وبعدين نقدم الصحيح مثلي شوفوا ان يكون كل واحد من الخبرين متوفرا يعني مشتمل على شرائط الحجيه شرائط الحجيه مثلا ان يكون الراوي غير فاسق يعني غير ان يكون الراوي عادلا ثقه وذلك لانه لو فقد احدهما يعني احد الخبرين احدهما يعني احد الخبرين شروط الحجيه يعني احد الخبرين لم تكن حجه لم يكن حجة الخبرين لا يحصل الرواية لم تكن حجة لا يحصل التكاذب بينهما يعني التعارض بينهما لأن لا حجة لا تعارض الحجة لا حجة لا تعارض الحجة مثلا أفرض احنا رحنا سألنا الفقيه المشهور حول مسألة شرعية فأبتانا بذلك كلام الفقيه حجة ولا محجية لو سألنا شخص آخر مؤمن يصلي يعني أكتاب خلاف ذلك أكو تعارض بينهما درجة أعلى من ذلك لا أحد الفضلاء أكتاب بمساله والمشتهد أكتاب مسألة آخر يخالفه أكو تعارض بينهما هذا الفضلاء محترم ربما يجب احترامه تقديره قبل بس بالكلام ما له جيشه إذا اكبر الخطبان افتى بشيء والمجتهد الجامع للشرائط افتى بشيء اخر اكو تعارض لنا؟ نعم لان الكلام اكبر خطير وموحد لاحظوا إحنا في زمن غيبه مولانا الامام المهدي المنتظر عجله على فرجه الشريف علينا ان نتمسك بشنو بكلام الفقيه ال الذي اجتمعت فيه شروط التقليد أما الفتوى من غير الفقيه مهما وجب احترامه وتقديره وإلى آخره لا يكون كلامه حجة علينا نفس الشيء بالنسبة إلى المعصومين عليهم أنظروا الصلاة والسلام فإذا رواية مشتملة على شروط الحجية ورواية أخرى غير مشتملة على شروط الحجية يصير تعارض؟ لا, لا. لا يكون تعارض إذا أكتر مشتهد وشينو؟ هل الخبرة شنو؟ هل الخبرة مشتهدين لا مو مشتهدين؟ محلوك. إذا مشتهدين فا كلامهم خج إذا مو مشتهدين كلامهم مو حجه الفتوة. مريم؟ ما هي المشتهد؟ أي محلوك. لا يكون محلوك. إلا من المشتهد. الاحتياط احتياط الإنسان بإمكانه أن يعمل بالإحتياط إله مو الغير لا يفتي لغيره بذلك. خلاصة الكلام نحن في زمن الغيبة وظيفتنا الرجوع إلى المجتهد العادل الجامع للشرائع في الفقه وغير ذلك يكون غير معذور يعني يوم القيامة إذا سألونا عن ذلك ماكو جواب له. هذا كان شاهد للحجه وغير الحجه ماكو تضارب بين الحجه وبين غير الحجه اذا الشرط الاول ان يكون كل واحد من الخبرين متوفرا على شرائط الحجه الشرط الثاني شنو ان لا يكون الخبران مقطوعي الصدور شوفوا الخبر قد يكون مقطوع الصدور يعني نعلم بصدوره عن المعصوم عليه السلام وقد يكون الخبر مظنون الصدور احنا الروايات التي في ايدينا عادة شنو هي من القسم الثاني يعني روايات نظن بصدورها عن الامام المعصوم وإلا احنا قلوا ما كنا جاعدين عند المعصوم ولا سمعنا مباشرة وإنما نقلها ثقات نقلها ثقات النا صحيح فنظن بصدور هذه الروايات فالرواية التي تقول مثلا بفحاره اهل الكتاب نظن بصدورها عن المعصوم والرواية التي تقول بنجاته اهل الكتاب ايما نظن بصدورها عن المعصوم هنا يحصل تعارض هل يمكن فرض التعارض في روايتين مقطوعتي الصدور يعني نعلم بان هذا الحديث صدر من المعصوم قطعا ونعلم بان هذا الحديث صدر من المعصوم قطعا في قطعي الصدور لا يكون هناك تعارض، لذلك في الآيات القرآنية مقطعية الصدور الآيات ماكو تعارف في الروايات المتواترة ماكو تعارف يعني حديث الغدير رواية وحديث متواتر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو نصب من بعد عليا عليه السلام هذا ماكو تعارف بينه وبين حديث آخر الروايات المتواترة اللي هي قطعية الصدور مقطع. لاحظوا الشرط الثاني أن لا يكون الخبران. الخبران المتعارضان يعني أن لا يكون الخبران المتعارضان مقطوعي الصدور يعني نقطع بصدورهما عن المعصوم بل يكونان مظنوني الصدور كتبه. بل مظنوني الصدور ليش؟ وذلك لاستحالة القطع بالمتنافيين لا يمكن القطع بالمتنافيين. واضح ثالثا الشرط الثالث أن لا يكون أحد الخبرين قطعيا وذلك شنو الفرق عن الثاني الثاني الخبران مقطوعة الصدور لا يمكن اذا كان احد الخبرين مقطوع الصدور والخبر الاخر لا مو مقطوع الصدور اما مضمون الصدور او مشكوك الصدور هل يحصل تعارض لا يحصل ليش لان ناخذ بالخبر المقطوع الصدور أن لا يكون احد الخبرين قطعي يعني قطعي لا بتع بصدره يعني نقطع بصدوره وذلك لان غير مقطوع الصدور لا يعارض مقطوع الصدور وإنما مقطوع الصدور هو المقدس فرق عن الثاني أن الثاني كلا الخبرين مقطوع الصدور ليس أما هذا أحد الخبرين أيضا لا يمكن رابعا أن لا يكون الظن الفعل شوفوا بالنسبة إلى الروايات الشريفة يقولون يجفي في الحجيات أن يكون هناك ظن شأني بالنسبة إلى الروايات ظن شأني يعني شنو؟ يعني أن روايات الثقة حجة روايات الثقة حجة وهذا الراوي حجة فهذه روايته أيضا حجة مو شرط إلا أنا الفقيه يحصل لي الظن يعني الظن الغالب بحجية هذا الخبر بالذات يعني الرجحان الغالب على لأن الظن هو يعني درجات عندنا جهل يعني صفر عندنا وهم عندنا شك خمسين عندنا ظن وعندنا علم مو الاقسام خمسه الجهل يعني شنو صفر عل يعني مائه الشك يعني شنو خمسين وهم يعني شنو يعني اقل من خمسين الظن هو الراجح يعني اكثر من خمسين سبعين بالمئه خمسه وزمان تسعين الوهم هو المرجوح الظن هو زين؟ هل يمكن الظن الفعلي بالخبرين معا لا يمكن يعني انا يمكنني ان اقطع 100% بالمائه بان روايات طهاره اهل الكتاب صحيحه وروايات نجاه اهل الكتاب صحيحه 100% بالمائه يصير شيء شي. لا لا هل يمكن ان يكون 75% وسبعين روايات الطهاره هي الصحيحة شن يصير معناه يعني 25% روايات النجاسة هي المصدر هكذا ثقافة يصير مو ممكن أقول 75% يعني أظن فعلي بأن روايات الطهارة هي الحجة وهي الصادرة و 75% روايات نجاسة أهل الكتاب هي الصادرة يمكن ذلك يعني مثلا يجي واحد يسألهم من هو أعلم العلماء تقول أظن بأن علم العلماء هو فلان واظن ايضا بان اعلم العلماء هو اظن اظن يعني هو الظن الراجح اذا ظننت ظنا راجحا يعني اللي في مقابلة شنو يصير يصير, يصير وثم مرجوح هرأتش ما فاذا يشترط ان لا يكون ظن فعلي هم بصدق هذا الخبر وهم بصدق ذات لا الخبر لأن لا يمكن أن يجتمع 75 زائد 75 شو قد يصيبه؟ 150 150 مو ممعبوب عرفت ما؟ 150 بالمئة بعد ممعبوب فإذا يشترط أن يكون ظن كلي ظن كلي يعني شنو يعني خبر الحجة خبر الثقة نظن بصدوره هذا خبر ثقة وهذا خبر ثبت فنظن بصدورهما. مو الظن الفعلي. الظن الفعلي يعني هذا بالخاص نظن بصدوره وهذه الرواية بخصوصها نظن بصدورها هذا لي لا يشعر. انظروا أن لا يكون الظن الفعلي. الظن الفعلي يعني الرجحان اللي هي 75% وثمانين بالمائة مثلاً، ثمانين بالمائة مثلاً، تسعين مثلاً. في خصوص كل خبر الظن الفعلي في مقابل الظن الشئني يكون الظن الشئني يعني الظن بحجية كل خبر ثقة الظن الشئني هو الظن بحجية كل خبر ثقة هذا موجود الظن الفعلي مو ممكن ان يكون في الخبرين معا الظن الفعلي يعني شنو يعني اظن الحاصل فعلا الظن الفعلي يعني أظن الحاصل شنو فعلا أظن الحاصل شنو فعلا أظن الشاني يعني اظن بحجيه كل خبر بث كل خبر الفعلي شنو قلنا أظن الحاصل احسن أظن شأنه شنو؟ أظن بحجية كل خبر سقط أي من شأنه أن يظن بصدوره أكتبه أظن شأنه أي من شأنه أن يظن بصدوره. أي من شأنه ان يظن بصدوره قد لا يكون صادق لكن من شأنه ان يظن بصدوره <تصفيق> يعني شوف هذه رواية وتلك رواية من شأن هذه الرواية أن يظن بصدورها ومن شأن تلك الرواية أن يظن بصدورها اما في مرحلة الواقع والعمان انا الشخص الواحد امام هذين الروايتين هل حصل لي الظن الفعلي يعني الظن الحاصل خارجا بكليهما لا لا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما يعني حجية الخبرين معا ليش لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين يعني بالمتعارضين الظن الفعلي قلنا شنو 75% 80% 80% زائد 80% يوصل 160 ما يصير فيك في, في ذلك الظن الشني لأن الظن الشني لا يتنافى مع الظن الشني الآخر الظن لا يتنافى مع الآخر. يعني شنو يعني معامل الشاء يظن بصدوره ما من شأنه أن يظن بصدوره قد يكون فعلا لم يكن هناك ظلم بصدوره خامسا الشرف الخامس في تعارض الخبرين أن يكون بين مدلوليهما مدلوليهما يعني مع المدلول يعني المعنى أن يكون بين مدلوليهما يعني معنى ييهما تنافن تنافن يعني شنو يعني تعارض رأيت شنو ولو عرضا حتى إذا كان التنافي تنافي عرضي يعني مو في أساس المسألة وإنما في بعض فروع المسألة أحيانا شوفوا التعارض يكون تعارض أصلي هذا يقول مثلا واجد وذاك الخبر يقول حرام هذا تنافي ذاتي التنافي العرضي هذا يقول واجد ذاتي يقول مثلا مستحق هذا تنافي عرضي من بعض الجهات ترى ما إذن أن يكون بين ما تناف يعني تضارب تنافي يعني تبارب هذا ينافي ذاك وذاك ينافي هذا ولو التنافي عربي مشق التنافي يكون تنافي بالصميم لأن الوجوب يدل على الرجحان والاستحباب أيضا يدل على الرجحان الفرق شنو؟ هذا رجحان مع المنع من الترك وذاك رجحان مع جواز الترك طيب هذا تنافي عربي او مثلا مثال اخر للتنافي العرضي التنافي في بعض الفروع يعني مثلا هذا يقول بان صلاة الجمعة واجبة والرواية الاخرى تقول بان صلاة الظهر ايضا واجبة فشيء صير بينهما تنافي ونستنبط الوجود التخيل مثلاً. هذا يصير تنافي عرضي وفي بعض النواحي وفي بعض النواحي تفسير لعرضا يعني مو شرط أن التنافي بين الخبرين يكون في المعنى مئة في مئة وفي المعنى الآخر مئة في مئة تعارض مئة في مئة هذا يقول أكرم جميع العلماء وذلك يقول لا تكرم جميع العلماء لا وإنما إذا صار في بعض الأفراد ومن بعض النواحي أيضا يحصل التعارض رأيتشنا؟ وذلك لأنه إذا لم يكن بي لأنه يعني لأن الشه وذلك يعني ليش اشترفنا هذا الشارع لأنه يعني لأن الشأن إذا لم يكن بين مدلوليهما تناف إذا ما كان أكو تنافي لا يحصل التكاذب بينهما لم يحصل هناك شنو تكاذب بين الخبرين هذا أصل الموضوع وتعريفه التعارض بين الخبرين ما هو العلاج يبقى العلاج ان شاء الله لوقت آخر وصلى الله على محمد وعلى بقاهرين